بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضته رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هماء بسا وكون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 على صرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوى 119. وكأس من معين 110. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما 129. أصحاب <تص> اليمين في سر مخضون وطلح منضود مسكوب وباكية كثيرة، وباكية كثيرة لا مخوقات ولا منوعات وفرش مرفوع. أرآه ل أصحاب اليهود تلة من الأولين و تلة من الشمال ما عميم وظل من يحم وظل من يحم من لا ضيع ولا كريم إن فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا لا تصدقون نَقُومُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدَّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُشِيْعَكُمْ فِي مَا لَا أشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون 119. فظلتم تفكهون إِنَّا لم غرون بل <تصفيق> نحن المنزلون لو نشاء اانتم ام شاتم شروتا ام نحن المنشئون نحن <أنتم> جعلناها فتم كيوتا ومتاعا للمقومين فسبح ربك العظيم فلا أقسم بما النجوم وإن نقول قسّم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ في كتاب 119. فبهذا الحديث أنتم مدهنون 110. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 111. فلولا إذا بلغت أبينا فرجون إن كنتم صادقين. ما أما إن كان من المقرفين فروج وريحان وجنات نعيم.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 117. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم